عميم تنزل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون.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 وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستو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 تستوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو ترها فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين